سبعة، استمع إلى العبارات وآعدها موقع تركيا القارات شبه جزيرة الأناضول قحر مرمرة ترقيه الشرقية مدن تركيا شمال تركيا جنوب تركيا شرق تركيا غرب تركيا